وَلا قَدَآتَينَا بَِْي إائلَكِتابابَ وَشُكْمَ وَ النُبُووَةَ وَرَرزَقناَاهُ مِنَ الطَبَ وَرَرضَقناَاهُ مِنَ الطَباتاتِ على العالمًا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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بَقَرَةٌ لَّا بُهْتَانٍ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لقوم أَن حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَى حُسْنَىٰ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَخَالِقُهُمْ وَمُمِيتُهُمْ فَأَمَّا وَخَلَ قَ اللههُ السَّمواتِ وَالْأَببِحَفِْ وَللتُجَزَ كللُّ نَفْتٍ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُبْلَُون